شبكة يافسوف يافسو تقدم يطلق. على اقصاب نعرفه في هيجا <تصفيق> والله كسايب حمد اروحهم على الضبط وتحد العادل في الميدان ابطال و اسود اروحهم صواريخ وبرود في الميدان ابطال وسود اسود اروحهم صواريخ وبرود جوا و برا على الحدود رصاصهم بركان غاضب جوا و برا على الحدود رصاصهم بركان غاضب شهيد الشهداء الأبرار شمس اللي دم من الشهداء الأبرار شمس الحرية اللي دم الشهداء ما بضيع ولد دم أوسام الهبي قائد وحدات التصنيع اللي بعزمه شكل لين بدر فيصل ابو تحرير قائد الوحده الصاروخيه بالعطرى ضرب قلبي غير على الجوات بدر فيصل ابو تحرير قائد قلبي إشهد يا الكون عن أرضي من ولي إشهد إشهد يا الكون عن أرضينا من ولي شهد لأقصى من في الهيجا والله كتائب حملوا روحه مع فخه وتحد العالي الظاصق في المدى نبطال أسود الروح صواريخ بروق في المدى نبطال أسود mari kho baro chowa w barra wa ala